يا الوقت تبدل بحكاية طويلة ما بيدي حيلة يا ويلية يا ما تعرفت أميرة من أميرة ما تتنغيرة يا ويلية في الدمعة طاحد وطلوبك ساحد اني يا راحت يا ويلية الحق عنكم ساكن والفتنة شاحد وصحبة باك يا خالية Held! Vel miрокudo leberk!